وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِإِقَامَةِ ظَاهِرُونَ مِنْهُمْ نُمُرُ امَهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ Allah Yaqool Al Hafqa Wahyu Yahdi Sabil, Uduguhum Laaabahim Wah Aqasat Uinda Allah, FaInlam Teglamu Aabahum FaIkhwanukum Fit غِيَ وَمَعَكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا Al-Nabi adalah orang yang mempunyai dari mereka dan mereka dan mereka dan mereka dan orang yang mempunyai beberapa orang yang mempunyai dalam يفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسكورا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 Qad yaglamu Allah almuawiqin min kum wa alqaidin li iqwanihm halumma ilaina, walla yatun albasa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 Bakalul hada ma'wadul Allah wa rasuluhu, wassadqul Allah wa rasuluhu, wamazadhum illa imanohu taslimah min al-mu'minin ردقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما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 لِكِتَابٍ مِّنْ صَافِيِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا فَريقا ۖ وَتَأْسِرُونَ فريقا ۚ وَآوَىٰكُمْ أَرْضُهُمْ وَدِيَارُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ كُلِّ أَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِذْنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِنْ كُنْتُنَّ تُرِيدُنَا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَا أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْكِتَابَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْمَلَائِكَةِ Dar alakhirat, fa inna Allah a'adil muhsinat, fa inna Allah a'adil muhsinat min kurna ajr alagzima, منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقلت منكن kisah 10 kerana terima kasih kerana kisah ke partners yang hankan renglut sekalian terima larbi kerana engan idik من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا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 إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ والصادقين والصادقات وَالصَّابِرِينَ الصابرين والصابرات والقاشعين والقاشيعات والقاشعين والقاشيعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات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 فَرَأَى وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ شُنُّتَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ قَالُوا مِنْ قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَضَرًا مَّقْدُورًا ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَةَ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا Ma'kan Muhammadul Abahahdim dari rujal kum, walaikin Rasul Allah, wa qatman nabid, wakan Allah b shayin ali أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكم يَكَفُّنُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا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 فما لكم عليهن من عدة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا ك أزواجك التي آتيت أدورهن وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وما ملكت يمينك مما وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبثنا فيها سهل النبي إن أرادا النبي أي يستنحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت aymanuhum likay la yakuna alayka haraj wa kana Allah ghafur rahima turji man tashau minhun wa tu'i ilaika man tashaa مَنِ ابْتَغَى غَيْرَ مَنِ اعْتَزَلْتَ فَلَا دُونَنا حَاعَلَيْك ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ عُيُونُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ Allah Ya'lam apa di dalam hati kamu. Dan Allah Alim yang Paling Maha Mengetahui. Tiada yang dapat menyelesaikan masalah wanita selepas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 فن لكم إلى قع من غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فذخلوا ولكن إذا دعيتم فذخلوا فإذا طعمتم فتشروا ولا مستأنسين لحديث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 Jadi, itu akan menjelaskan kepada mereka dan menjelaskan mereka. Dan tidak akan menjelaskan kepada mereka kepada Allah, dan tidak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 ابنائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابنائهم ولا ولا ابنائهم اقواتهم Walā abnāi al-qawātihin, walā nisāihihin, walā ma malkat aimanuhin, wa taqīn Allāh. In Allāhā kanā ala shahidan innallaha wama la iktahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima innalladhi يؤذون الله ورسوله لعنه الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد تمنوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسانك هَدَيْنَا أَن يُعْرَفَنَا فَلَا يُؤْذَيْنَا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنضرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا Yasaluk an nafs an ista'ah, Qul innama ailmuhaa 'inda Allah, Wa ma yudrikal ala ista'atatakun انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. فيها أبدا. لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا قَضَنَّ سَادَتَنَا وَقُبَرَآ أَنَا فَأَضَلُّوا النَّبِيلا رَبَّنَا آتِهِمْ عَذَابَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنِ لَهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا يَا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 Rdzna amanat atas satai dan bumi dan gunung-gunung, faabain ayah melnah, wa ashfaqna minha, faabain ayah melnah, wa كان من جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات